مالك يا حبيبي؟ شريف طب مالك يا شريف؟ عايز أغير هديتي عايز تغير الهدية؟ هي الهدية إيه؟ تلعلي كتاب كتاب تلوين؟ لا. كتاب حواديت؟ لا. وما كتاب إيه؟ تفضل شوف ده كتاب مؤدس يا خبر يا شريف ده أنت أخدت هدية جميلة ده كتاب غالي يعني سمين جايز تلقى ثمان لكن قمته بالملايين